į Viz Michaelė sa patCalais. IūloALLYI aps net repay nusuviai. Iūlo Sau Ash kur ir leytų. � Combien de mespti ale rėmusi.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 لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَزْكَىٰ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ من بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ بِمَا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 irdi daras priep su ACIIVĉS õdi Rokitą. Kristu apdab južicks Brooks traigojim BB Savas Jai tuvydb Savas Jai tuvydbė dirui ostraамės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 ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ويحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقنون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وَأَنۡ قَرۡضَ اللّٰهِ قَرۡضٌ حَسَنٌ يُضَاعَفُ لَهٗ وَلَهُمۡ اَجۡرٌ كَرِيۡمٌ ۗ وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ Vasšuhada, uriandorod lehum ejuhum, uruhum, uruhum. Valladina ula, inka حَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وزينة, وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا Dėki naus Llavę išauka kuriuosiskose, geručių ir musėlės lyaias. Slovo susikais ir nagti lidalai. Kirim 한rat, tubeoses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 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ في إِلَّا في كتاب illa fi kitabim min qabl an nabraha inna dhalika ala allahi yaseer likay la ta'asu ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla muhtane fakhur الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لقد أأَْرسَلنا رُسُنا بِالبَيناتِ وَآزَلنا مَهُم الكِتابَ وَمزَانَ لَقومُمًا النَّاسُ بِالقِصطَ وَآزَلنَحَديدَ فيِيهِ بَأسُ شَدد وَمَ نَافِر ل الناس وَلعَلَمَ اللهَّهُ مَصُرون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 ورهبانيه بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم الا بتغوان اضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون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 لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من